الحمد لله. نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شروره ونكسناه سيئات أعمالنا من يهدد الله فلاه ضل له ومن يهدد فلاه ومن يهدد واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقاً قاتل ولا تنظن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسانا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصبح لكم أعمالكم ويرخل لكم ذنوبكم ومن illa الله vama فقد na kajem terzo, to je namjema. الحديث ma jina, وخير pal, hedji, hedji, hedji, muhammad, mu sabo, ba, ba, hedji, ba, وكل ba, hedji, وكل hedji, ba, وكل ba, hedji, ba, الله ba, وتعالى اصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أجلال المشر وجعله أفقى الناس وأفضلهم وخيرهم حتى عجز المدباء على وصف خلقه وكريم خلاله وصفاته روى مسلمة الصحيح عن سعد بن إشاب رحمه الله تعالى قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها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 فأقرب الناس منزلاً من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أحاسنهم أخلاقاً وأبعدهم منه منزلاً من ساء خلقهم من الأخلاق الرديئة الرقيقة التي تسري في النفوس البشرية من حيث لا تعلم خلق العجب هذا الخلق إذا كان من قلب صاحبه ذهن به إلى الهلكة والرداء خاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على امته اكثر من خوفه عليه من الغروب اخرج البزار في مسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لو لم تكونوا ترسلون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب العجب العجب وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث المهلكات هو المتبع وشح المطاع وإعجاب الله بنفسه فالعم بالنفس أن يحس الإنسان بالتبنز عن غيره والافتخار بنفسه حتى يرى عنده شيئا ليس عند غيره قال ابن المبارك رحمه الله لا أعلم في المصليين شيئا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 فلا يسعى فيكون الهلاف حينئذن ومن يوهي لله له بالمكرم إن انتشار العجف في الناس دليل على فساد الزمان وعلامة على اقتراب الساعة وأمارة على وقت العزلة واجتناف الناس وأحاليههم دليل هذا وبرهان ما أخرجه أبو داود والتلمذي من حديث أبي, أبي, أمي أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا تعلمة المشري فقلت يا أبا تعلمة كيف تقول في هذه الآية لا أغركم من ضل إذا اتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهما متبعا ودنيا مهترة وإعجاب كل ذي رأي رأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام إن للعذف مجالات متعددة يسري من خلالها إلى قلب العبد من حيث يشعر أو لا يشعر فحسن الصورة وجمال الهيئة وكمال قوة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 فاما عن فاستكبروا في الارض بغير حق وقالوا من أشد منا قوه وقالوا من اشد منا قوه او لم يرو الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا ينحدون فكان فكان العناد من الله سبحانه وتعالى فارسلنا عليهم ريحا صرصا في ايال النحسات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 مرجل شعرة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة قال الحسن القصري رحمه الله وعجبا لك ابن آدم كيف تحجب بنفسك وأولك مبثة مذرة وآخر كذيفة قذرة وغضبك يحمل العذرة يعني الفضلات إن من قبيح الجهل أن يُعجب الإنسان بالحسب والنسب حتى يظن نفسه أنه سينجو بشرف آبائه وأجداله ومجد أنسابه وأصغاره متناسيا أن التفاظل عند الله عز وجل إنما هو بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتخاكم ويتناسى كذلك أن الناس كلهم من آدم وأن آدم من طرابة قال شاعر الحكيم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 ولما أعجب المؤمنون بكثرتهم واعتمدوا عليها وقالوا لن نغلب اليوم من قله كانت الهزيمه قال سبحانه ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين والواقع مغير على ذلك فالمسلمون باكل الملايين لكنهم موثاء كموثاء السيد زالت مهابتهم من قلوب أعدائهم واحتلت أراضيهم وسرق قدسهم ولهمت فرواتهم وامتهنت كرامتهم وما زادتهم الكفرة إلا تفرفا واختلافا وتباغبا وتنافرا وما ذلك إلا لإعجابهم لأنفسهم فاللهم ربنا لا تجعلنا فكرة للذين كفروا وَاَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيجَ الْحَكِيمِ الحب لله وكفى والسلام على عباده الذين صفى ومن على آثاره المساة واختفى وبعد أيها من قبيح العجب العجب بالعبادة كثرة وتنوعا فيعجب المصلي بصلاته والمزي بزكاته والصالب صومه والحاج بحجه وما علم المساكين أن هذا كله بفضل من الله سبحانه وتعالى قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يتدي من يشاء والله سميع عليم وقال جل جلاله ولولا قضوا الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وقال الحب لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لولا أدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فالعذف في العبادة من قبيل المن على الله سبحانه وتعالى قال عز وجل حاتياً عن الأعراب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وإلا كيف يعجب العادل بعملك وعمله كل لا يوازي نعمة واحدة من نعم الله عليه قال الشافعين رحمه الله إذا خذت على عملك العجبة فاذكر رضا من تطلق اذكر رضا رحمان وفي أي نعيم ترهب ومن أي عقاب ترهب فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله وقال مطرم ابن عبد الله لأن أبي نائما. وأصبح نادما أحق إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجما وذلك أن العجب إذا دخل قلبا عابل أفسد خلقه ولينا فاستعظم حينئه عبادته وازدر نعمة ربه عليه فيهديه الشيطان من هذا الباب حتى يهلكه ويأمره بموافقة هواه فمن أراد النجاة من العجب في هذا الباب فليخالف هوى نفسه لأن العتب والهوى قرينان قال الشافعي إذا حار أمرك في معنين ولم تدري حيث الخطأ والصوام فخالف هواك فإن الهوى يقوذ النفوس إلى ما يبعادون وقال عبيل الله من أبيل جعفر إذا كان المر يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإذا كان ساكتاً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 كما في مسند إيمان أحمد أما المعجب بعمله وعبادته فإنه لا تسوهه سيئته وإن المؤمن يقوده الفرح بالطاعة إلى مزيد من الطاعات وافتزاب الحسنات قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه هو خير مما يذنعون إن العجب العقل والرأي هو البلاء الذي يعم في آخر الزمان عند شمول الفتن وانتشارها فترى اعجاب كل ذي راي برايه ولو كان رايه مجالبا للصواب اصرار على الخطا وسيطره بالراي ينتج عنه استجهال للغير يصل على رايه ولو كان اجهل من حمار اهله كما يقال ويجادل بالباطل ولو ان عقد اجماع على خطا فكم هو مسعد هذا إن كان فرداً واحداً في الأمة فما ظنكم إن كثرة مختلفون وأصبح كل برأي معجباً برأيه حينئذ تتشتت الكلمة وتفتلق الأمة ويعظم الخلاف وتتحزم الأحزار كل حزب بما لديه الفريحون إن المؤدي إلى ذلك اعتقاد الكمال واسدهواذ الشيطان الذي زين عمل السوء لصاحبه فرآه صاحبه حسنا ولكن أيها تهيها قال سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ورحم الله الشابعي القائل ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجل الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق ما انتبعين وإن كان الحق معه اتبعتم ويضرز العدف بشكل مؤذن وقبيح حينما يتكلم في أحكام شريعة الإسلام من لا يحسن كراءة فاتحة ولا يعرف كيف يتوضأ من أنفال هاهل المكتاب في الجرائد والمجلات يتكلم الواحد منهم في مسائل عظيمة لو سئل عنها عمره الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر فكبره وإذرة في هذا الزمان وكبر أتباعه في الله مستعان وإن تعجب فعجب من مغن ساقط فلغ إعجابه من نفسه إلى أن أسهم بلهوه في الجهاد في سبيل الله زعمه وزعم أن أغنيته تبلغ في العجو مقتلا. وقالئ من من يهرف بما لا يعرف في قضايا الزواج والاسره والتعدي والظلام الا فلن الله من اتخذ الهه اعجابه بربيه ونفسه فانه لو سكت كل جاهل لقد الخلاف فيه لا لو كل جاهل لقد الخلاف فيه الله فله كان اهل كل علم يحمون فمنهم من كلام غير المتخصصين فأولى وأولى أن تصان شريعة الإسلام من أنزنة الرموة والرعاة وأقلاب العالفين والمنحرفين حتى تقل قطورة إعجاب كل ذي رأي برأيه فحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ألما حق حقا وارزونا اتباعه وألما باطلا باطلا وارزونا اتباعه Alba umba je izdel islama in muslimin, alba umba je izdelala bareda, da je bila hudma inna. Baza je